وَلَنْ فَلَا وَلَا لِيَقُومَ إِنْ نَقَلِبَ قُلُبًا فَلَنْ تَخُذَ أَرْبَعَةً مِنْ قَلْبٍ فَانصُرُهُ إِلَيَّ كَسُمَّجَ فَأَنَّى لِلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْ عَلىْهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ والله يضعف لمن يشا فيرا <تصفيق> تنتو காப்பூ ولا يؤمن பாபமன்பு وَلَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ